كتاب الصلاة فرض على مكلف قد أسلم وعن محيظ ونفاث سلم وواجب على الولي الشرعي أن يأمر الطفل بها لسبع والضرب في العشر وفيها انبلغ أجزت ولم تعد إذا منها فرغ لا عذر في تأخيرها إلا لساه أو نوم أو للجمع أو للإسراه ووقت طهر من زوالها إلى أن زاد عن مثل لشيء ظلل ثم به يدخل وقت العصر وخير مثل ظل ذات القدر جاز إلى غروبها أن تصعل ووقت مغرب بها قد دخل والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر وغاية العشاء فجر يصدق معترض يضيء منه الأفق واختير للسلط وجوزه إلى صادق فجر وبه قد دخل الصبح واختير إلى الإسفار جوازه يبقى إلى الإدبار. يندب تعجيل الصلاة في الأول إذ أول الوقت للا شباب اشتغل وسن البراج بفعل الظهر لشدة الحر بقطر الحر لصالد الجمع بنسجد أثي إليه من بعد خلاف الجمعة صلاة ما لا سبب لهم معا بعد صلاة الصبح حتى تطلع وبعد فعل العصر حتى غربت وعندما تطلع حتى ارتفعت وللتوى لا جمعة إلى الزوال وللتصرار لغروب زي كمال أما التي لسبب مقدم كالنذر والفائش لم تحرم ركعتي الصواة والتحية والشكر والكسوف والجنازة وحرم الكعبة للإحرام وتكره الصلاة في الحمام مع مثلخ وعطن ومقبرة ما نبشت وطرق ومجزرة مع فحة كحاطل وحازق وعند مأكول صلاة التائق مسنونها العيدان والكسوف كذاك كالاستفقاء والخسوف والوتر ركعة لإحدى عشر بين صلاة للعشى والفجر سنتان قبل الصبح والظهر كذا وبعده ومغرب ثم العشى وسن ركعتان قبل الظهر تزاد كالأربع قبل العصر ثم التراويح فندبا تفعل ثم الضحى وهي ثمان أفضل سمتان أدناها ووقتها هو من ارتفاع الشمس حتى للسوى والنسل في الليل من المؤتد ونجبوا تحية بالمسجد سنتان في تسليمة لا أكثر تحصل بالفرض ونسل آخر لا فرض ركعة ولا جنازة وسجدة للشكر أو سلاوة كرر بتكرير دخول يقرب وركعتان إسر شمس تغرب وفائت النهل المؤقت جبي قضاءه لا فائتا ذا سبب والفور والتركيب فيما فات أولى لمن لم يختش الفوات وجاز تأخير مقدم أدا ولم يجز لما يؤخر ابتداء ويخرج النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرضا ثم الجلوس جائز في النفل بغير عذر وهو نصف الفضل أركانها ثلاث عشرة نية في الفرض قصب الفعل والفرضية أوجب مع التعيين أم ماذو سبب والوقت فَالْقَصْدُ وَتَعْيِينٌ وَجَبٌ كالوثر أما مطلق من نسلها ففيه تكفينية لسهلها دون إضافة لذي الجلال وعدد الركعات والتقبال ثان قيام قادر القيام وثالث تكبيرة إحرام ولو معرفا عن التنكير وقارن النية بالتكبير في كله حتما ومختار الإمام والنووي وحجة بالإسلام يكفي بأن يكون قلب الفاعل مستحضر النية غير غافل ثم انحنى لعجه أن ينتصب من لم يطف يقعد كيفما يحب وعاجز عن القعود صلى لجنبه وذو اليمين أولى ثم يصلي عاجز على قفاه وبالركوع والسجود أو مآه بالرأس إن يعزز فبالأجفان للعج أجر القلب بالأركان ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عج إن يطق شيئا فعل والحمد لا في رتعة لمن تبق بجسم والحروف والشد نفط وأبدل الحرف بحرف أبطل وواجب تركيبها مع الولا وبالسكوت انقطعت انكترا أو قل مع قفض لقطع ما قرت لا بسجوده وتأمين ولا سؤاله لما إمامه تلا تلا من الآيات سبعا والولا أولى من التفريق ثم الذكر لا ينقص عن حروفها ثم وقف بقدرها وارتع بأن تنالته بركبة جل هنا والاعتدال عود إلى ما كان قبله فزال والتابع السجود مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع وقعدة بينهما للفصل ويطمئن لحظة في الكل ثم التشهد الأخير فاقعد فيها مصليا على محمد ثم السلام أولا للثاني والآخر الترتيب في الأرتان أبعاضها تشهد إذ تبتديه ثم القعود وصلاة الله فيه على النبي وآله في الآخر ثم القنوث وقيام القادر في الاعتدال الثان من صبح وفي وثر بشهر الصوم إذ ينتصف سننها من قبلها الأذان مع إقامة ولو بصحراء يقع شرطهما الولا وتلتيب ظهر وفي مؤذن مميز ذكر أسلم والمؤذن المرتب معرفة الأوقات للمحتسب وسنة ترسيله بعج والخفض في إقامة بدرج والالتفاة فيهما إذ حي على وأن يكون طاهرا مستقبلا عدلا أمينا صيتا مسوبا لفجره مرجعا محتفبا مرتفعا كقوله أجابه مستمع ولو مع الجنابة لكنه يبدل لفظ الحي علىه إذا حكى أذانه بالحوق له والرفع لليدين في الإحرام السن بحيث لدهام حذا شحن الأذن مكشوفة وفرق الأصابع ويبتدي التكبير حين رفع ولركوع واعتدال بالفقار ووضع يمناه على كوع اليسار أسفل صدر ناظرا محلا سجوده وجهت وجه الكل وكل ركعة تعوذ يسر ومع إمامه بآمين جهر وسورة والجهر أو سر أسر وعند أجنبي الأنسى تسر وكبرا لسائر انتقال لكن ما التسميع لإعتدال والرجل الرافع جاف مرفقه كما يسوي ظهره وعنقه والوضع لليدين بعد الرقبة منشورة مضمومة للكعبة ورفع بطني ساجد عن فخديه مفرقا كالشبر بين قدميه وجلسة الراحة خسفاها في كل رتعة تقوم عنها وسبح إن رتعت أو إن تسجد وضع على الفخذين في التشهد يديك وضم ناشرا يسراك واقبض سوى سبابة يمناك وعند إلا الله فالمهل له ارفع لتوحيد الذي صليت له والثان من تسليم سلطفاته ونية الخروج من صلاته ينوي الإمام حاضره بالسلام وهم نووا ردا على هذا الإمام سروطها الإسلام والتمييز للسبعث الغالب والتمييز للفرض من نفل بمن يستغل والفرض لا ينوى به التنفل وطهر ما لم يعف عنه من خبثه ثوباً مكاناً بدناً ومن حدث وغير حرة عليها السسرة لعورة من ركبة لسرة وحرة للوجه والكث بما لا يصف اللون ولو كدرة ما وعلم أو ظن بوقت دخلا واستقبلاً لا في قتال حللا أو نافلات سفر وإنقصر وتركه عمدا كلاما للبشر حرفين أو حرفا بنج صوتك أو مفهما ولو بضحك أو بكا أو ذكر أو قراءة تجردا للفهم أو لم يني شيئا أبدا أو خاطب العاطس بالترحم أو رد تسليماً على المسلم لا عال أو تنحنح غلب أو دون زين لم يطق ذكراً وجب وإن تنحنح الإمام فبدى حرفان فالأولى دوام لقتدى وفعله الكثير لو بسهو مثل موالات ثلاث خطر ووسبة تسحس والمفصر ونية الصلاة إذ تغير ندباً لما ينوبه يسبح وهي بظهر كفها تصفح ويبطل الصلاة ترك رتن أو صوات شرق من شروط قد مضوا مكروهها بكف ثوب أو شعر ورفعه إلى السماء بالبصر ووضعه يداً على خاصرته ومسه ترب وحصاً عن زبهته وحصه اليدين في الأكمام في حالة السجود والإحرام والنقر في السجود كالغراب وجلسة الإقعاء كالكلاب تكون أليتاه مع يديه بالأرض لكن ناصباً ساقيه وللتفاة لا لحاجة له والبصق لليمين أو للقبلة باب سجود السهو قبيل تسميم تسن سجدتاه لسهو ما يبطل عمده الصلاة وترك بعض عمدا أو لزهلي لا سنة بل نقل ركن قولي وكل ركن قد تركت ساهيا ما بعده لغو إلى أن تأتي بمثله فهو ينوب عنه ولو بقصد النسل تفعلنه ومن نسي التشهد المقدما وعاد بعد الانتصاب حرما وجاهل التحرين أو ناس فلا يبطل عوده وإلا أبطلا لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس للإمام يتبع وعائد قبل انتصاب يندب سجوده إذ للقيام أقرب ومقتد لسهوه لن يسجد لكن لسهو من به قد اقتدى وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول أحد لكن على يقينه وهو الأقل وليأتي بالباقي ويسجد للخلل باب صلاة الجماعة تسن في مكتوبة لا جمعة وفي التراويح وفي الوتر معه كأن يعيد الفرض ينوي نيته مع الجماعة اعتقد نفليته وكثرة الجمع استحبت حيث لا بالقرب منه مسجد تعصلا أو فسق الإمام أوذو بدعة وجمعة يدركها بركعة والفضل في تكبيرة الإحرام وأذر تركها وجمعة مطر ووحل وسدة البرد وحر ومرض وعطس وجوع قد ظهر أو غلب الهجوع مع اتفاع وقتها وعرج وأتل دي ريح كريه ني لم يزل في بيته فليقعد ولا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزمه إعادة ولا بمن قام إلى زياده والشرط علمه بأفعال الإمام برؤية أو سمع تابئ الإمام وليقترب منه بغير المسجد ودون حائل إذا لم يزد على ثلاث مئة من ولم يحل نهر وطرق وسلاع يأم عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم أفضل لمرأة بذكر ولا المخل بالحرف من فاتحة بالمكتمل وإن تأخر عنه أو تقدمه بركنين فعلين ثم علما وأربع تمت من الصوال للعذر والأقوال كالأسعال كشكه والبطء في أم القرآن وزحم وضع جبهة ونسيان ونية المأموم أولا تجد وللإمام غير جمعة نجد باب صلاة المسافر رُخِّص قصر أربع فرد أدى وثائت في سفر إن قصد ستة عشر فرسخا ذهابا في السفر المباح حتى آبا وشرطه النية في الإحرام وترك ما خالف في الدوام وجاز أن يجمع بين العصرين في وقت إحدى زين كالعشاءين كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم إن أمصرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي مع جماعة إذا جاء من بعيد مسجدا نال الأذى وشرطه النية في الأولى وما رتب والولى وإن تيمما والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرصق للمعذور في مرض قول جليل وقوي اختاره حمد ويحيى النووي باب صلاة الخوف أنواعها ثلاثة فإن يكن عدينا في غير قبلة فسن تحرس فرقة وصلى من يأم بالفرقة الركعة الأولى وتسم وحرثت ثم يصلي ركعة بالفرقة الأخرى ولو في جمعة ثم أتمت وبهم يسلموا وإن يكن في قبلة صصهم صصين ثم بالجميع أحرما ومعه يسجد صص منهما وحرس الآخر ثم حيث قام فيسجد الثاني وولحق الإمام وفي الفحام الحرب صلوا مهما أمكنهم رتبانا أو بليما وحرموا على الرجال العشد بالنسج والتمويه لا حال الصدى وخالص القز أو الحرير أو غالبا إلا على الصغير باب صلاة الجمعة وركعتان فردها للمؤمن كل فحر ذكر مستوطن بصحة وسرطها في أبنية جماعة بأربعين وهية بصفة الوجوب والوقت فإن يخرج يصل الظهر بالدنى ومن شرطها تقديم خطبتين يجب أن يقعد بين ثين ركنهما القيام والله احمدي وبعده صلى على محمدي وليث بالتقوى او المعنى كما نحو اطيع الله في كل والسسر والستر والولاء بين ثين وبينما صلى وبالظهرين ويطمئن قاعدا بينهما ويقرأ الآية في إحداهما واسم الدعاء ثانية للمؤمنين وحسن تخصيصه بالتامعين سننها الغسل وتنظيف الجسد ولبت أبيض وطيب إن وجد وبكر المشي لها من فجري وازداد من قراءة وذكر وسنة الخطبة بالإنصاف والخف في تحية الصلاة بعض صلاة العدين تسن رتعتان لوم فردة بين طلوع وزوالها أدا تكبير سبع أول الأولى يسن والخمت في ثانية من بعد أن كبر في إحرامه وقومته وخطبتان بعدها كجمعته كبر في أولاهما تسعا ولا والسبعة في ثانية أي أولا وسن من قبل صلاة الفطر فطر كلا الإنساك حتى النحر وبكر الخروج للخطيب والمشي والتزيين والتطييب وتبروا ليلتي العيد إلى تحرم بها كذا لما تلا الصلوات بعد صبح التاسع إلى انتهاء عصر يوم الرابع باب صلاة الختوف والكتوف زيرت عتان وكلهاتين حوت ركوعين وقومتين وسنة تطويل اقتر القومات وصبحة الرجعات والسجدات والجهر في قراءة الخسوف لقمر والسر في الكسوف وخطبتان بعدها كالجمعة قد على فرد بوقت وسعة باب صلاة الاستسقاء صلى كعيد بعد أمر الهاشمي بتوبة والرد للمظالم والبر والإعتاق والصيام ثلاثة ورابع الأيام فليخرجوا ببذلة التخشع مع رضع ورسع وركع واخطب كما في العيد باستجبار وأبدل التكبير باستغفار